Bismillah al-Rahman al-Rahim. Nun. Wal Qalam, wa ma yisqurun. Ma anta binamta Rabbika bimajnoon. Wa innalak la ajran ayramanun. Wa innak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 ولا تطع كل حل ثم هي هم مازم الشائبين أمين من ناعل الخير معتد أثيم عتلم بعد ذلك زنيم إن كان ذا مال وبنين ia tetulah oleh ayat-Nya. Dia berkata, "Saat itu orang-orang yang pertama, mereka menasihhah di atas batu. Inilah penampilan mereka seperti penampilan orang-orang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 عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلَّا رَبَّنَا راغبُون كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتباه عربه فجعله من الصالحين